بوك تو كاتوريز داشم تريز زولوجيوس سودة في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان تان إيرازالوجيوس سودة تلك هي حديقة الحيوان؟ هل هي حديقة الحيوان؟ تان ارى جرافوس هنالك الزرافات هنالك الزرافات كوريرا لوكي ماشكوس اين الدبابة؟ اين الدباب؟ <سؤال> كوريرا درامبلاي اين الفيالة اين الفيالة كرر جيفاتيس اين الحيات اين الحيات كر يرا ليتا اين معي كاميرات صور معي كاميرا صور أشتبه كاميرا معي كاميرا فيديو معي كاميرا فيديو كوريرا باتيريا أين, أين توجد بطاريه أين طيور البطريق كور يرا كينغوروس اين الكنغر اين الكنغر كور وحيد القرن اين وحيد القرن كور يرا تواليتاس اين توجد دوره مياه حمام Ten yra kavinė. Huneka makha. Huneka makha. Ten yra restoranas. Huneka matam. Huneka matam. Kur yra kupranugariai? Einel žymel. Einel žymel. Kur yra gorilos ir, ir, ir zebrai? اين الغوريلاات والحمور الوحشيه <تصفيق> اين والحمور الوحشيه النمور والتماسيح النمور والتماسيح